মানবতার সমাধান <try>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 لَكِن لَّا فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَافِ الْفِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَنَمْنُ رَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 تَأْتِيهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْنَاءُ نَاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِن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 هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين الله الله سمع الله আল্লাহু মনফামিদ الله কল্লাহ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 السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقروبين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون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 لان ادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلستعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لنا ضير ان الى ربنا منقلب ان نطمع ان ويغفر لنا ربنا خطايانا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 فأتبعوهم مشرقين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 الله الله الله سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله আসসালামুকুম রামুকুম রামুকুম রহমাত রহমাত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 6 3106 महा महा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 शाए आब्दुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 اَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 قوم الاقدمون فانهم عدو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 ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم الله, الله সনিয়াম্মি মন হামিদ না الله لمن حمده ربنا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 ضالين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 قالُ أَنُ أؤمِنُ لَكَ وَاتَّبَعكَ الْ الأرذَلُون قَالَ وَمَا إِلمِ بِمَا كانَوا يَعْملُون إننْ حِسَابُهُم إِللاا على رَبّ لَ تَشعرُون وَمَا أَناَ بِقَارِدِمُؤمِلينَ إ أَنَ أنا إِلَّا نَذير مُبِين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 ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم الله الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا রা <old> গল্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 العالمين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 মন হামিদ পলা কলহাম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 জীবন শেষ হয়ে যাবে এই জীবন তারপরে মৃত্যু তারপরে আসে আমাদের আখেরাত চিরস্থায়ী হবে তারপরে আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দেয়া হবে সব কাজ আমরা করি তার হিসাব একদিন দিতেই হবে এই দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ হাজির হতে হবে ফিরে যেতে যেতে হবে की-की जमेरा सफल होते दुनियाओ आशिरत प्रति शनिवार सन्ध्या छटाय पुन सम्प्रचार दोपुर बारोटाय बांगलेश